ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يودع فله العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا Ikayubdinullah say hasanat Faula I canullah hasanat what can Allah ful Allahima Taba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 المتقين اماما اولئك يجزون, يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما قدمت لكم هذه المادة من مجموعة القارئين أحمد العبيد, أحمد العبيد ونايف الفيصل